يعني ما هي وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمة؟ أول ذلك يا جماعة إن كان وذلك قد استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ولم يركفته إليه وتنقصوه عليه الصلاة والسلام ينبغي علينا نحن أيضا أن أن نرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم في في نفوسنا كما أمر الله تعالى قال وتعزروه وتوقروه وقال الله تعالى لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض الله تعالى يقول الصحابة ترى محمد ما هو بأي واحد هذا رسول لا تقول يا محمد يا أبا القاسم أعظم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي يأمره يا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يتأتب معه لا تقدم بين يدي الله لا تخسرح ألا لما يطلب منك الاحتراع امر كيف أن الله سبحانه وتعالى يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم عندهم بل إن الله تعالى توعد الذين يؤدون قالوا والذين يؤدون رسول الله لهم عذاب أليم في الآية الأخرى إن الذين يؤذون الله ورسوله ولائك الأذلين في الآية الأخرى إن الذين يؤمن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر أمر الله تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في 36 وثلاثين موضع من كتابه أطيع الله وأطيع الرسول ومن يطيع الله والرسول إلى آخرة يقرن الله تعالى بين اسمه واسم النبي صلى الله عليه وسلم من من جلالة قدره صلى الله عليه وسلم عند رصد من أهم ما يجب علينا نحن مادام أنه أثير يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أمور من أول ذلك معرفة سيرة عليه الصلاة والسلام وتعداد فضائله المشكلة يا أخي الآن كثير من الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يعرفها دخلت مرة على طلبت في إحدى الجامعات إحدى القاعات دخلت كان عندي موضوع معين معهم فسألتم قلت يا شباب أنتم أي سيرة قالوا نحن تونا مسجلين قرابة الخمسين وستين طالبا قلت طيب خلني اختبر معلوماتكم أريدكم يا شباب أن تعطوني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عدده من السهر أعطوني أربعا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعطوني أسماءهم قال واحد منهم لحظة طلبة جامعية قالوا واحد هي شيخ قلت نعم قال عائشة قلت ممتاز هاي شباب قال خديجة قلت ممتاز هاي شباب بدوا يتلفتهم طلبة جامعيين هاي شباب قال واحد هي شيخ قلت نعم قال آمنة ماشي. آمنة زوقه أمه قلت هذه أمها الله يصلح قلبك الشويق قال واحد دكتور تذكرت واحدة قلت ما قال تعطمة والله هذا سمح أذني وراء ونظر عين ثم اجتهد ولم يستطيع أن يصلوا إلى أربح لم يستطيع قلت طيب يا شباب أعطوني أسماء فريق قلت منتخبنا لا يجيب وانا حكيت أسماء فريق أعطوني أسماء فريق البرازيل ويعطوني 15 اسم الأحساس والاحتياط الأحساس والاحتياط أنا قلت خبره محتاج قالوا لا اخنا اعطيناك الاحتياج بعدين اسماء اعجمية ما ادري كيف حبيثوها انظر يا اخي بعد الناس عن اسأل بعض الناس الان عن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النوم سنة هي في النوم ما ادري سننه صلى الله عليه وسلم في الأكل فالصلاة في في في في انظر إلى صلاة بعض الناس إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني. صدق المحبة لو كنت يعني صادقا في حبة اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعس الرسول وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس الشنيع لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحبة لمن يحبه مطيره